له آه الاسلام كذا لا هذا يكفر مباشرة والحالة الثانية ان يسب الدين، يقصد بها سب اخلاق الشخص لا يقصد سب الدين نفسه وهذا هذه كبيرة من الكبائر لكنها لا تخرج من الملة على قول ابن عبدالف الحاشين الضابط الثاني من ارتده مكلف مختار استتيبا فإن تابف شيء عليه وإن أصر قاتل قتله الإمام أو نائبه من ارتد وهو مكلف أي بالك مختار غير مكره استتيبا أي الإمام يطلب منه التوبة فإن تابف شيء عليه وإن أصر على فعله المكفر قتله الإمام ردة أو نائبه نعم الذي تملؤه النفس القول الثاني لكن هذا لا نذكره للناس يعني نحن نتكلم في الخطاب والمحاضرات أقول سب الدين كفر سب الدين كفر لا يدرس سب الدين هذا أمر مهم حتى نحذر الناس لأن عوام الناس لو فهموا هذا لو فهم بسب الدين لكن طلبة العلم من أنفاليكم الذين يدرسون العلم ويفهمون فإنني أقول لهم الراجع عندي أو لا النفس والقول الثاني وأنتم ترى وأنا أنا كل ما أعلم إلا مسألة واحدة فقط حبست علمها عنكم وهي الحيلة في الخلع والطلع بس نعم كيف كيف أستطع كيف أستطع الراجل على الله ما حد بيننا كيف كيف أستطع الحب وعلى الله وغضحت يعني لا نستطيع أنازل الولد الذي يسب الدين في شراء أنت تعلم هذا الولد الذي يسب الدين يسب دين الإسلام فعلا يقصد دين الإسلام يقصد القرآن والسنة والرسول والأحكام أم يقصد سب الشخص الذي أمامه خلاص خلاص يا باشا تكون مفهومة من القرائن المحيطة به تمام طوبة المرتد اتيانه بالشهادتين يعني المرتد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع رجوعه عما كفر به يعني يرجع عما كفر به له نعم الذي كفر وارتد يغتسل وشهد الله إله محمد إله إله إله رسول الله ثم ندخل في كتاب جميل لذيذ وهو كتاب الأطعمة وفيه بابان باب أحكام الأطعمة وفيه ضابطان الضابط الأول أحكام الأطعمة ثلاثة يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه يباح كل طعام طاهر لو قال المصنف طاهر فقط كان يدخل فيه السم لأن السم طاهر لكن قال لا مضرة فيه يعني اشترط في شرطان الطهارة وعدم الإيه المضار نعم ثانيا يحرم كل طعام نجس نعم يحرم أن يشرب بوله أو يأكل عذراء أو يأكل ميتة أو خنزير أو أي نجاسة يحرم أكلها نعم. ثالثا يكره ما له رائحة كريهة لمصل في المسجد سواء كانت الرائحة الكريهة رائحة بصل أو ثوم بضم الثين أو ثوم أو كانت رائحة فسيخ وما أدرك ما الفسيخ رائحته تطردك من البيت أو رائحة نتن دخان أحيانا تكون شديدة جدا أو نحو ذلك فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه الروائح الكريهة وهو ذاهب إلى المسجد نعم الضابط الثاني يحرم الحيوانات والطيور ستة أولا ما نص الشارع على تحريمه بعينه وهذا الضابط من الضابط التي اعتز بها في جامعة شاملة في باب ما يحل وما يحرم من الحيوانات والطيور لأن الحيوانات والطيور لا تنضبط يا إخواني لا تحص الحيوانات والطيور لا تحصى تقول عدل الطيور فعد ما علماء الطيور يعد ما يجدون وجد طيور أخرى لا يعرفونها وهكذا الحيوانات نفس القصة في الغبات حيوانات عجيب. ولذلك بد من ضابط ما يحل منها وما يحرم أول شيء ما نص الشارع على تحريمه بعينه مثل هذا الخنزير والميتة والحمار الأهلي ونحو ذلك وكل ذي من أسباع الى اخر نعم شديته أرنب جبل معا أنت شديت حتة هو حتة قطعتونه الصين أرنب كبير أرنب جدك كده جدك كده طيب يعني قطعتم منه جزءا قبل أن يذبح كل ما قطع منه وهو حي فهو ميت يعني لو لو شديت جذبت وركه فقطعته وهو ما زال حي هذه لا تؤكل، الورك لا يؤكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهو وهي حية فهو ميت بعد ما ذبحته اذا ذبحته وفيه الحياة فيجوز ان تأكله اما ما قطع منه قبل الذبح فليس بطاهر ولا حلال نعم بنين ثانيا ما يفترش بنابه إلا الضبع على كل حال نحن نرحب بإخواننا معنا من تركستان ومن أفريقيا وجنوب أفريقيا ومن فرنسا ومن غيرهم من الاخواننا الفضلاء الذين هاجروا بيات من بيوتهم وبلادهم لطلب العلم الشرعي وهذا يشحذ هممكم وأنتم هنا قريبين يعني واحد قريب مثلا بينه وبيننا خمسين كيلو يقول يا أخروا الدرس ساعة حتى أتي وغيره أتى من دول أخرى ليتعلم يأتي بيت المسجل كي يدرك الدرس من أوله فيهمم في طلب العلم كما قال الأول إن الله خلق للعلم رجالا ورجال لقصعة وفريد. اخوة امس الاخ الذي تبرع بفطورهم وجي في الغدا طبعا في الفطور جابوا الفين ايه الفين جرسة مكفوش واخ يريد ان يتبرع قلت له انهم يأكلون الاخضر واليابس فتبرعوا بالمكارونة في الفطور في الغدا فالحمد لله الرجال جزاهم الله خيرا من ايثارهم اكلوا المكارونة وطارقوا الحريم كلهم فجاء الخضر الحريم أدركوا أنفسكنا فقد أكل الرجال الأكل كله وكل واحدة تغطي نفسها وتبتعد خشية أن يأكلوك أن فذهبت ذهبت مدوبة الحريم إلى أقرب قام كثير من النساء القرية جزاهم الله خير متبرع بالمال وذهبوا إلى أقرب مطعم والحمد لله تغدى الحريم الحمد لله رب العالمين أما وزير التموين بتاعنا هنا هنا وزير التموين بتاعنا هنا كلهم يرفعون تقريرا صعبا له وتحمل فوزير التموين بتاعنا قلنا له هات ألف بيضة قال لا لابد نجيب تلات طرف بيضة جاب تلات طرف بيضة أمس وسُلقت سُلقت في الماء وذهبت عن آخرها. فبارك الله فيكم وهنيئا مرينا نحن نتمنى أن نعطيكم مياه عيوننا. فأنتم طلبة العلم وأنتم الفضلاء والأجلاء ولكن ارفقوا بأنفسكم. فقد ذهب الناس اليوم ذهب أنس اليوم عملناه وزير التموين اليوم وما ظلك ما أنس ذهب واتفق مع ال. مع المطعم أن يأتيكم الفول والطعامية فلا يردكم غيره. <تصفيق> نعم. وأذكر لكم الشعبي حينما ذهب جاءه مجموعة من طلابه وكانوا يمزحون معه فأحضر لهم الخبز وذهب يأتي بالإدام للطبيخ أكل الخبز كله. فجاء بالطبيخ بالإدام فوضعه وذهب ليأتي بباقي الخبز فشربوا الطبيخ كله فأتى بباقي الخبز فأكله كله فجاء بمقطف في تبن وقال قاتلكم الله أكلتم قوتي وقوت أولادي فهذا قوت دبتي فكلوه أعلم أنتم يعني بارك الله فيكم ومحافظكم. نعم. ما يفترس بنابه إلا الضبع. ما يفترس بنابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير واستثمر الضبع للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الضبع. نعم. ثالثا ما يصيد بمخلبه ما يصيد بالمخلابه ما هو المخلب يا شباب؟ أحسنتم كنا نظن أن المخلب هو حتى ذهبت إلى الطائف ونحن ندرس الحديث هناك فإذا بالشيخ يسألنا هذا السؤال وكان شيخا من أهل البادية من أهل الطائف الكلام هذا السنة الماضية عشان أعرف الواحد كل يوم يتعلم كنت أجهل المخلب إلى العام الماضي كتبت هذا الكتاب وطبع عشر مرات ولا أعرف ما هو المخلب كنت أظن الأظفار أظفار الأيدى أو الأرجل فالشيخ سألنا هذا السؤال ما هو المخلب؟ قلنا له الأظفار قال أخطأتم قلنا ما هو قال هو ظفر خاص يكون في نهاية الكف ظفر خاص يكون في نهاية الكف يضرب به الفريسة أولا ثم يمسكها تريد أن تعرفه عمليا يمسك دجاجة أو دجاجة تجد لها مخلب تحت كده ولكن هذا المخلب لا تصيد به مخلب صغير ماشي. فالمخلب كما ذكرت لكم ما يصيد بمخلبه الذي يصد مخلبه من الطيور كالصقر الصقر والنسر ونحو ذلك يحرم أكله. رابعا ما يأكل الجيف من الحيوانات والطيور كل ما يأكل الجيف من الحيوانات كالخنزير ومن الطيور كأبو قردان ونحو ذلك لا يجوز أكله وحتى الطير الذي الذي يجوز أكله إن أكل الجيف صار جلاله الدجاجة إذا أكلت البراز أكل الله صارت جلاله. فحين اذن تحبس اسبوعا حتى يتغير لحمها نعم خامسا ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله ما امر الشارع بقتله كالحداء والكلب العقور والثعبان والحية والفأرة خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ولا لا يجيس اكله لان امر الشارع بقتله وما نهى عن قتله كالضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع فالذين يزرعون مزارع ضفدع ويبعونها للفرنسيين الذين ينزلون في الفنادق المصرية ويفضلون أكل الضفدع المقلي والمشوي أكرمكم الله فهذا الضفدع لا جزقة له ولا تربيته لهؤلاء سادسا ما تولد من مأكول وغيره ما تولد من مأكول وغيره خذ هذه القاعدة فإنها قاعدة مفيدة نافعة وهي تعلمنا من الشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهي القاعدة في نسب الولد ينسب الولد الولد في النسب في الحق الولد يلحق الولد في النسب بأبيه وفي الرق بأمه وفي وفي الدين بخير الولدين وبخير الوالدين وفي النجاسة بأخبثهما القاعدة مرة أخرى. ينسب الولد يلحق الولد في النسب بأبيه وفي الرقب أمه لو أم رقيق وبحر يكون رقيق وفي الدين لخير الأبوين أمه نصرانية وأبوه مسلم يلحق بأبيه وفي الدين بخير الوالدين أو خير الأبوين وفي النجاسة بأخبث الأبوين بأخبث الأبوين فعندنا مثلا الفرس يجوز أكله والحمارة كرمكم الله لا يجوز أكلها فإذا نزل فرس على الحمارة تولد منهما بغل فهل يجوز أكله كابيه ولا هو خبيث كأمه, خبيث كأمه يعني يحرم أكله كأمه نعم ثانيا باب الذكاة وفيه ضابط واحد شروط الذكاة أربعة أولا أهلية الذابح كان يكون الذابح مسلما أو كتابيا نعم ثانياً أن تكون بآلة صالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم في صحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا أحسنتم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليره ذبحته نعم ثالثاً أن يقطع الحلقومة والمريء أن يقطع الحلقومة والمريء المريء بالتخفيف وليس المرئ بالتشديد. والحلقوم هو مجرى الهواء والمرئ هو مجرى الطعام. نعم. رابعا أن يذكر اسم الله عليه. أن يذكر اسم الله عليه. تعالى معروف كيف تذبح ذبحا صحيحا. اسمع يا باش. حينما تذبح يا شباب إذا تكلمت فاتك كلام ثم سألتني أن أعيده وأكرره فلما إذا أردت أن تذبح البهيمة أو ذكر البط ماذا تصنع لا تقطع الرقب مرة واحدة هذا خطأ اسمع هذه العبارة لتعرف إعجاز الإسلام في أحكامه الشرعية البهيمة لها خمسة أشياء في الرقب ودجان الوديج اليمين والوديج الشمال يعني عرقان إلى المخ للدم ودجان اثنين، ومجرى الهواء وهو الحلقوم يعني القصب الهوائي ومجرى الطعام وهو المريء وعظام الرقبة خمسة عظم الرقبة اللي في الخلف حينما تذبح كيف تذبح؟ تقطع الوديجين والحلقوم والملئ وتترك عظام الرقبة كاملة لماذا لأنك حينما تفعل ذلك ينزل الدم مباشرة من الوديجين من المخ ينزل الدم فيبدأ المخ يرسل عبر عظام الرقبة يرسل إشارات إلى باقي أعضاء الجسم اعطينا دم, اعطينا دم فتضغط البهيمة برجليها لتدفع الدم إلى أعلى إلى المخ فيأتي الدم فينزل يأتي الدم إلى الوذج المقطوع فينزل وتظلت هو يعطي إشارات متتابعة ويتدفع الدم دفعا متتابعا فينزل ينزل, ينزل ينزل حتى تصف الدم كله فتصير طاهرة نقية زكية أما إذا قطعت عظام الرقبة برد الدم في الأطراف بما فيه من ثاني أكسيد الكربون وغيره وكان الدم ملوثا بهذه السموم فسبحان من شرع هذا الذبح تزكية للحيوان وتطهيرا له فلك أن تفتخر بذلك بين الأمم جميعا أحد الإخوة يقول ذبح الذكر البط فوق السطح بهذه الطريقة وتركه الذكر البط قام يجري لأن العظام موجود أم تقول له إيه الحاج الذكر البط يقول له يا أم يا وحيد بيقول البحر جاءت يا ابن وحيد مين يا ابن هتضيع الذكر البط افتع رجابت مرة واحد فلما أخبرنا قلت له نعم مدام جام يجري يبقى الذبح صحيح الذبح صحيح اللي ما زالت فيه حياة لأنه بيضغط الدم حتى يصف الدم كله وكذلك البهيمة البهيمة لما يذبحوا ذبحا شرعيا لو طرقوها تجري لكنهم يكتفوها ولذلك نحن نقول والنبي صلى الله عليه وسلم ولي رح أحدكم ذبيحتها ما يمسكش رجلها كده ويعصي سبر لا تتحرك لأن رجلها لما بتتحرك بتدفع له الدم نعم <تصفيق> الثاني والثلاثونة كتاب الصيد والذبائح وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول شروط الصيد إذا مات بالآلة أربعة أولا أهلية الصائد أهلية الصائد كان يكون الصائد مسلما أو كتابيا نعم ثانيا أن يكون بآلة صالحة أو حيوان معلم يعني بإصطاب بالمسدس الطير أن يكون بآلة صالحة يعني لا يرمي بحجر وإنما بآلة نافذة تنفذ وتجرح أو حيوان معلم يعني بكلب معلم أو بصقر معلم نعم ثالثا إرسالها مع قصده إرسال الآلة مع قصد الصيد فيقول بسم الله ويضرب اليمامة فتنزل مجروحة حتى لو نزلت ميتها مجروحة فقد ذكيت بهذا ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فأنت ذكرت اسم الله وأنهرت الدم بهذا أو إرسالها مع قصده إرسال, إرسال الكلب المعلم هات يا بيبو يجري بيبو يجيب لك الايه الحيوان فتذبحه لولا لو نعم لو لم يرسل وذهب وحده واتى بها فلا تأكل لأنك لم تذكر اسم الله عليه قل بسم الله هات يا بيبو نعم رابعا التسمية عند الإرسال التسمية عند الإرسال يعني تذكر اسم الله عند الإرسال فإن لم تذكر اسم الله فلا تأكل نبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تدري إنك ذكرت اسمك على كلبك ولم تذكر على كلب صاحبك الضابط الثاني شروط الصيد بالحيوان أو الطائر أربعة أولا أن يكون معلما اشترط أن يكون معلما وما علمتم, وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله من الجوارح سواء كان كلبا أو صقرا والصقر لما بتعلمه بيطلع يمشي تقول له بسم الله وتطلقه يجري وراء اليمامة يظلل حتى يمسكها ويأتي بها فتذبحها نعم ثانيا ألا يشاركه غيره في قتله لأنك ذكرت اسم الله على صقرك أنت ولم تذكر على غير صقر غيرك ثالثا أن يقتله جرحا لا خنقا ولا مستيما به والمعلم يعرف بالتعليم بأنه ينزجر إذا زجر ويرسل إذا أرسل لا تقول له بسم الله هات يقول لك لا يلف حواليك لا ما ينفعش يبقى مش معلم وهو بيجري بيجري قل قف تعال يقف المعلم الذي يأتي يسمع ويطعيانه أنت له جرحا لا خنقا ولا مستضما به أرسلت الكلب فجرحه بغالبه يغالب الضبي الضبي يريد أن يفر منه وهو يمسك فيه وهكذا فجرحه وجرحه وخر الدم وجاء به ومسكه من رقبتي وجاء به مجروحا مقتولا يجوز أكله ولا لا يجوز يجوز أكله لأنه جرحة وأنت ذكرت اسم الله عليه. لكن لو غالبه ومسكه من رقبته فخن به ليس مجروحا لا يؤكل لأنه مخنوق أو لو استضم به ضرب فاستضم به وصدمه في الحائط وجاء ميتا هذا وقيف لا يؤكل نعم رابعا أن لا يأكل منه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكل الكل فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل منه شيئا وانما يأتي الكلب بدون ما بعد ما يأتي به انت بتقطع بعد ما تزبعه بتقطع وتعطله حت يكل لكن هو أكل يبقى كان جائعا لا تأكل نعم الضابط الثالث شروط حل الصيد أربعة أولا أن يكون المصيد مباح الأكل شرعا نعم مباح الأكل شرعا ما تجيبش المسدس وتيجي في بيوت الناس وتصطاد الدجاج من بيوت الناس هذا حرام هذه سرقة نعم ويكون مباح الأكل فلا تستدخل زيرا ولا ولا سقرا السقر لا يوكل ولا أبو جردان ثانيا أن يكون متوحشا أو يعجز عنه الإنسان يشترط أن يكون متوحشا يعني لا تقول للكلب و... و... وأكرمك الله البقر أمامك هاتها يا بيبو فهي يجيب البقر اللي متذبحنت أن يكون متوحشا يعني في الصحراء لا يمكن الحصول إلا بهذه الوسيلة نعم ثالثا أن يموت من الجرح لا بثقل ولا بخنق لا بثقل ولا بخنق رابعا أن يذبح إن أدرك حيا نعم إن أدرك العصفور حيا أو الحيوان حيا ذبحه نعم صيد الحمام إن لم يكن له صحاب كان يكون حماما متوحشا في الصحراء وليس في الصحراء بيوت فلا بأس من صيده أما إن كان له ناس أما إن كان له أصحاب فلا يجوز حتى للشبهة الثالث والثلاثون كتاب الأيمان وفيه ثلاثة أبواب الباب الأول باب اليمين والكفارة وفيه أربعة ضوابط الضابط الأول أقسام الأيمان ثلاثة لغو غموس منعقدة اليمين اللغو هو الذي يجر على اللسان ولا يريد حقيقته كان قلت تفضل تفضل والله فيمشي ولا يأتي فهذا يمين لغو يجر على اللسان ولا يقصده لا يقصد تعقيد اليمين أو عقد اليمين والله عز وجل يقول لا يؤخذكم الله باللغ في أيمانكم هذا لا كفرة فيه أما يمين الغموس أن يحلف على شيء في الماضي كذبا وسمي غموسا لأنه يغمس بصاحبه في جهنم والمنعقدة هي اليمين على شيء مستقبل حلف أن يأتي معك في يوم كذا فلم يأتي لظرف أو نحوه أو حال فأل يدخل بيت خاله، فقيل له كفر عن يمينك وادخل، فيكفر عن يمينه ويدخل. الضابط الثاني لا, تنع... لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يعني يكون اليمين اليمين يمينا شرعيا أن يحلف بالله أو صفة من الصفات وعزه الله وعزه الله وجلال الله أو وكلام الله إلى آخره وقدرة الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذه أما, أما يمين وحياتك ورحمة أبوك ورحمة أمك وشرفك كل هذه أيمان لا تنعقد بل ينطبق عليها ما رواه التنبذي وحسنه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك وكثارتها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بأبي فليقول لا إله إلا الله نعم الحلف, الحلف بالمصحف في قولان لأهل العلم الحلف بالمصحف قول إمام أحمد عليه بكل آية كفارة وقول الجمهور عليه كفارة واحدة لأن المصحف كلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته الضابط الثالث شروط جبل كفارة ستة كون الحالث مكلفا فإن كان الحالث صغيرا أو مجنونا فلا كفارة ثانيا كونه مختارا فإن كان مكرها فلا كفارة ثالثا كونه قاصدا لليمين فإن كان يمينا لغ فلا كفارة رابعا كونه على أمن في المستقبل فإن كان في الماضي فهو يعموس فلا كفار إلا التوبة الصادقة وإصلاح ما أفسد نعم. خامسا الحنث ذاكرا مختارا فإن كان ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه كمن حلف أن يدخل بيت خالي فحملوه فادخلوه. ادخلوه لبيت خالي فهل يقى يمينه؟ لا, لا لا بد أن يخلوا مرحلة سريعة هل يقى يمينه؟ لقد رهم وجلس يقى لا, لو أيوة لا, إن إن خرج لا أن أحسن تبارك الله فيه إن أدخلوه عنوة إلى بيت خاله فلا يقع يمينه فإن جلس باختياره وقع يمينه فإن خرج مسرعا فلا يقع يمينه نعم ثالثا ألا يكون قد علقه بالمشيئة لو قال والله لن أدخل بيت عمي إن شاء الله وارد أن يدخل يكفر ولا لا يكفر لا يكفر لأن الله شاء ذلك. نعم الضابط الثالث كفارة اليمين إطعام عشرة مسا... عشرة مساكين من أوسط طعامه أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إطعام عشرة مساكين لو قلنا المسكين نصف كيلو رز مثلا يبقى عشرة مساكين بكم خمسة كيلو رز. ونضع معهم بثنين كيلو إدام، ثنين كيلو لبيا ثنين كيلو فصوليا ثنين كيلو سمك ثنين كيلو لحمة ثنين كيلو جمبري، أي شيء من أوسط ما تطعمون أهليكم ثنين كيلو بطاطس وتوزعوا على أسرتين أسرة خمسة وأسرة خمسة أسرة ثلاثة وأسرة سبعة ولا نعد الطفل أقل من سلتين الذي لا يأكل نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام المسكين زي ما بتاخد نص كيلو رز كمان ولو كنت فقير يعني مش قادر تجيب نصف كيلو رز اديله خلاص من اوسط ما تعمل اهلك او يا يا خلاص اطعم عشرة مساكين كل مسكين ثلاث ساندوتشات همبرجر يلا اي حاجه 3 سندوتشات 3 سندوتشات اي حاجه ثانيا باب أحكام الأيمان وفيه ضابط واحد يرجع في اليمين إلى نية الحالف إلا إذا استحلف قال لهم صوروا والله البارح أنا نمت في الحمام حمام حد يقدر ينام في الحمام قال لهم طول الليل وأنا في الحمام البارح الله وحلف فقال لبي ضحك قالوا بتضحك ليه قال لهم أصل في بلد في ريه اسكندرية اسمه الحمام بلد في ريه برج العرب اسمه الحمام فهو كان بيت في الحمام عند واحد جريبه هذا رجل الحلف فإذا حلف هو مبدئياً على نيته هو لكن لو حلفه القاضي على نية المستحلف على نية القاضي لا يجوز حينئذ أن يعرض في الكلام نعم ثانياً فإن لم ينو شيئا رجع إلى السبب. إن لم ينو شيئا يرجع إلى السبب. ما هو السبب؟ وضع أمامه لحم وأكل وطعامه. قال والله ما أكل لحم. لا. قال والله من أكل. تبنتا تقصد إيه؟ تقصد من تواكل لحمه؟ ولا تقصد من تواكل خالص؟ قال مش عارف. نشوف السبب. هو السبب. السبب ان ابو يقول له اللحمه بتضرك وهو يقول له لا اما بتضرنيش قال له بتضرك قال والله اي من اوكل يبقى السبب ان هو كان بيحلف على ايه على اللحم يبقى يأكل غير اللحم يرجع الى السبب نعم ثالثا فإن لم يوجد فإلى التعيين الى تعيين الشيء الذي حلف عليه يعني يعني قال لزوجته لو دخلت بيت خالك تكون هنا طالقا وخلها باع البيت ومشى وجاء فيه رجل وزوجته صاحبة زوجته صاحبة زوجته هل يجوز ان تدخل زوجته هذا البيت لا. بعد ما باعه خاله وخل... ها لا. ايوه لا تدخل تدخل تدخل ها تدخل يحصب الني احسنتم ننظر الى التعيين ان قال لا ان دخلت هذا البيت تكونين طالقا يبقى مهما انتقل البيت من يد الى يد لو دخلتكم طالق وان قال ان دخلت بيت خالق فانت طالق ثم باعه لغيري على لنبيت من بيت رجل اخر تدخل ولا تطلق نعم نعم ونحن ما نشغل خله خلينا نخلص بيه رابعا فالا لم يوجد فالا ما يتناوله ليس شرعا فعرفا فلغه يعني الرجل أقسم بالله لا يأكل لحما شهرا لمده شهر تمام قالوا له خلاص كل سمك يجوز أن يأكل السمك يجوز ها وتستخرجون منه لحما ايه طريه سمى الله عز وجل السمك في القرآن لحما طرية وتستخرجون منه من البحر لحما طرية فهذا الذي أقسم لا يأكل لحما وأكل سمك هل حنث في يمين أم لم يحنث تعارضت اللغة مع العرف يقدم العرف لأنه يتكلم بلسان قومه العرف وفي العرف أن السمك غير اللحم إذن لو أكل سمكا لا يحنث وإن سمي في اللغة نعم فإن لم يوجد فإن لم يتناول الاسم شارعا شارعا إن قال والله لا أصلي اليوم ثم قام فصله أنت بتصلي لي قال أصل الصلاة في اللغة معنى الدعاء نقول له لا لكن معناه في الشرع اللي هي أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم يبقى حينئذ لو صلى يقع منه من ولا لا يقع يقع لأن نحن نقدم الآن الشرع على اللغة أو الحج الشرع فعرفا فلغة كما مر بنا باب النذر وفيه ضابطان الضابط الأول أنواع النذر المنعقدة نوعان مطلق ومعلق مطلق يعني يقول لله علي لأبني مسجد زي المسجد دكت يعني مثلا عندنا مسجد الفتح هوت فوق لسا لم يبلط لم يبلط بالمناسبة لو واحد يعرف حد سعيد إنه يبلط لنا المسجد اللي فوق ويجيب لنا مكيد يبقى جزاه الله خير وله الأجر والثواب وكل ما ألقى في هذا المسجد من محاضرات أو ندوات أو دورات فله مثل أجره هو التشطيب الدور الثاني بس لا ينقصه إلا إيه إلا البلاط والمكت والتغفيق والشبابيك بس شبابيك موجودة والبيبان موجودة طيب جزاكم الله خير لا أسيبوا المراه الكهرباء علينا فمن يستطيع جزاه الله خير وفي أحد الإخوة وعدنا جزا الله خيرا عشان المكتة نعرف المكتة صعب عليكم في الدورات أحد الناس وعدنا هيجيب فيل بيجي فيل من السعودية كده فيل تحت المكت بيكون طري على الشباب لما يقعد في في الدورة 8 ساعات صراحة أنا أغبطكم على يعني البارح أنتم قعدتوا حول 8 ساعات أو أكثر 9 ساعات 9 ساعات في دورة علمية يدل على همة عالية ويدل أيضا على توفيق من الله لكم فهنيئا لكم أيها الأحباب فهنا إن شاء الله نحاول نهيئ لكم هذا المسجد لكي نعمل فيه دورات متابعة بإذن الله تعالى فأي واحد تعرفه إن شاء الله يساعدنا في تشطيب هذا المسجد بجلال الله خيرا وله الأجر والثواب من الله فنقول لو قال رجل في النذر لو قال رجل لله لله علي صيام ثلاثة أيام فقط بدون تعليق بشيء هذا يسمى إيه يسمى مطلق طب بتوزع إياه بتوزع عبد الجبار أوراق هات الأوراق هات في أوراق أتوزع عليكم اسمها استبيان كيف عرفت هذه الدور وبتحط فيها اسمك وتلفونك والإيميل بحيث لو في دورات أخرى تيجي لك رسالة على الإيميل مخصوص أو رسالة على تلفونك ده بنوزع يعني بنعملها خدمة الشباب المشرفين على الموقع بنعملها خدمة لنقاي وهذا هو الاستبيان هذا هو الاستبيان الورقة صغيرة هيت هتوزع وانت طالع إن شاء الله وهتكتب رقم تلفونك وعنوانك هم اكتبش العنوان بس انت تكتب العنوان والبريد الالكتروني ولو استطعت انك تكتب اسمك اسمك وسنك او اسمك وعملك ماشي ما حبيتش تكتب اسمك وعملك مش مشكلة بحيث ان الدورات سواء دورات لنا او لمشايخ آخرين بنرسل لك على سواء تدورة في مشتاب أو في الأصوان، أسيوت سهاد قنا، الغردقة البحر الأحمر مرسمة تروح ربما تكون دورة قريبة منك تمام؟ هذه الشباب الموقع جزاهم الله خيرا نعملنا خدمة لكل طلاب العلم وهكذا تتوالى الخيرات أنواع النذر المنعاقدة نوعان: مطلق ومعلق مطلق يعني لا يعلق بشيء لله على أي شهر بناء مسجد ألف دنيا لليتامة أو معلق يقول إن شف الله ولدي لأبنينا لا مستدا إن نجحت في الامتحان صمنا ثلاثة عيام هذا اسم معلق وهو نذر مكروه ويجب الوفاء به نعم الضابط الثاني أحكام النذر أربعة أولا نذر لفعل طاعة فيجب الوفاء نذر لفعل طاعة يعني نذر أن يصوم أو يبني مسجداً يجب الوفاء بهذا النذر لأنه يقربه من الله نعم. ثانياً نذر لفعل مباح فيخير بين الوفاء والكفار كما النظر أن يذهب إلى القاهرة أو أن يأكل كذا أو أن يلبس كذا فيخير بين الوفاء وبين أن يكفر نعم. ثالثاً نذر لفعل مكروه فيسن التكفير كما النظر أن يدخل المسجد بردله الشمال أو أن يفعل شيئا مكروها فيسن التكفير ولا يفعل لأنه مكروه رابعا نظر لفعل محرم فيجب التكفير كما النظر أن يقاطع خاله أو خالته فيجب عليه أن يكفر ولا يقطع الرحم نعم الرابع والثالثون كتاب القضاء وفيه أربعة أبواب الباب الأول باب آذاب القضاء وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول شروط القاضي عشرة أن يكون مسلما فلا يكون القاضي كافرا لأنه لا يعلم أحكام الإسلام بالغا فلا يكون صغيرا عاقلا فلا يكون مجنونا ذكرا فلا تكون أنثى حرا فلا يكون عبدا عدلا فلا يكون فاسقا سميعا سمعيا عندك اعملها سميعا عدلا سميعا موجودة في كتاب سمعيا خلا سميعا أي لا يكون أصم حتى يسمع الدعوة ورد الدعوة والشهود نعم. بصيرا في خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه بصير وبعضهم يقول جواز قضاء الأعمى وفي خلاف والراجح أن هذا يرجع إلى التمكن من فهم الدعوة والقضاء والرجوع فيها إلى القرائل. نعم متكلما لأنه أحياناً ممكن يجيب له حاجة يشوفه، يجيب له شريط فيديو، يجيب له شيء يلمس هذا ويعمل هذا، فإذا احتاجت القضية إلى بصر فلا بد منه. متكلما فلا يكون أبكم. عالما بما يحكم به يعني يكون ذكيا فاهم فاهم لأحكام من قبله من الفضاه. نعم. الضابط الثاني آداب القاضي سبعة اولا أن يكون قويا بلا عنف ليتمكن من ضبط المدلس زي فضل الشيخ أو بكر الحنبلي. حينما ألقى المحاضرة أمس كان قويا بلا عنف نعم ثانيا لينا بلا ضعف يكون لينا ضفيقا رحيما لكن لا يصل إلى ضرعة الضعف حتى لا يتغلب عليه الخصم القوي بسلطانه وبجاهه فحينئذ يزل في القضية نعم ثالثا حليما حليما حتى يسمع كلام الشهود ويحلم بهم نعم متأنيا لا يتعدل لا يقطع على الشاهد أو على المتكلم نصف كلامه بل يسمع كلامه كاملا ليفهم القضية وتصورها تصورا كاملا متفطنا ذكيا أنه ممكن لو كان غبيا لا يفهم أن يضحك عليه بعض الخصوم. ويضرون في ذلك أمثلة كثيرة من الأذكياء في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم ممكن ترجع إليه كتاب الطرق الحكمية ابن القيم ذكر فيه من الأذكياء وكذلك تب الأذكياء ابن الجوزي مثلا من الأمثلة التي ذكر ابن القيم أن رجلا جاء وادعى أن فلانا أخذ منه مالا قرضا ورافض أن يرده فقال يا فلان ترد قل ما أخذ منه شيئا فقال له أين أعطيته عندك شهود قال لا بينا لا أنا أمنه لا شهود ولا أبينا لكن أعطيته مبلغي كبيرا قرضا وقال سأحضره لك بعد مدة كذا والثاني قل ما أخذ منك شيئا فقال له أين أعطيته هذا قال أعطيته في المكان فلان تحت الشجرة فقال له يا فلان تذكر قال لا أعرف هذا المكان ولا الشجرة لم أخذ منه شيء فقال طبق لسي بجواري هنا وقال يا هذا أن أعطيته تحت الشجرة قال قال اذهب إلى الشجرة ودع حولها لعلك تتذكر الرجل الذي أعطيتك ربما تكون أعطيته إلى رجل آخر فانطلق وسأل قاضي يكتب يكتب يكتب بعد مدة خلاله. أتظن أنه وصل إلى الشجرة قال لا لا لا لم يصل إلى الشجرة قال له طيب اتعي المريباش أنت تزعم أنك لا تعرف الشجرة ولا مهنا كذلك قصة داود وسليمان لما المرأتين اكل الذيب إحدى ولد المرأتين وتشاجر على الطفل قالت الكبرى ابني وكلت الصغرى ابني ذهب إلى داود الصغرى عملت صح وتصرخ ومش عارفة تجمع الكلام الكبرى تكلمت بترتيب وكذا فقضى داود للكبرى فقالوا لا لا نذهب لسليمان سليمان ذهبوا لي سليمان اللي الصغرى عملت صرح وتبكي ولا دابني دا ابني والتانية بترتب الكلام سليمان ربنا ألهمه قال خلاص بس هاتوا سكين ونكسموا نصين انت النص وانت النص ونرتاح يبقى كده العد عدل ربنا سبحانه وتعالى جامت الصغرة وقالت لا لا لا دا ابنها لا ابنها ما, ما تكسموش نصين مش عاوز حادي فقضى به لمن للصغرة ان خدت نص أحسن مما فيش نعم عفيفا عفيفا فلا يكون متطلعا إلى أموال الناس يقبل الرشوة نعم سابعا بيصيرا بأحكام الحكام قبله لتكون عنده خبرة في الحكم والقضاء نعم الضابط الثالث الأوقات التي لا ينبغي للقاضي أن يحكم فيها كل حال تمنع سداد الرأي مثل الغضب والحقن وشدة الجوع الحقن يعني ان يكون حابسا للبول اكرمكم الله او للبرس نعم شدة الجوع شدة العطش الهم, الهم، المللي الكسلي النعاس البرض المؤلم الحر المزعجي كل هذه الأشياء لا ينبغي للقاضي أن يقضي فيها ولا للمفتي أن يستفتي يعني أحيانا تلاقي الشيخ طالع والناس حواليه وراكب في السيارة ومنتظر وضعه موعيد وانت تسأله فتوى يقول لك طب ما لا شيخ اسألني فوقتها تقول له لا جاوبني يا أخي الله يبارك فيك لا جاوبني لأن الإجابة على الفتوى هي توقيع من الله عز وجل يحكم بالحلال أو بالحرام يجوز أو لا يجوز، وهو الآن لابد أن يتصور القضية في الزحام وكذا والسيارة وكذا، ينبغي لو قال لك لا معلش علشان مشد الوقت تعرف إن هو يرى في نفسه أنه لا يحل له الفتوى في هذا الحال. نعم. ثانياً باب طريق الحكم وصفته وفي ثلاثة ضوابط الضابط الأول الطريق إلى إثبات الحكم أن يقر المدعي المدعى عليه بالحق فيلزم به. يقول عليك له مئة ألف يقول نعم عليك له مئة ألف فيلزم بهم بس خلي الراجل يقصته عليه فقد أقر به فثبت الحق نعم فإن أبى طولب المدعي بالبينة قال لم أخذ منه مئة ألف ولا شيء فالمدعي يقال له هات بيينة هات شهودا أو ورقة مكتوبة مثلا نعم فإن عجز طولب المدعى عليه باليمين قيل له هات بيينة قال لا شهود ولا أوراق أنا كنت مأمن وعطت المئة ألف والثاني يقول لم أأخذ منه شيء. في هذه الحالة يقال أنت أخذت منه يقول لا أحلف فإن حلف سقطت سقط الحق نعم. فإن أبى حكم عليه بالنقول وألزن بالحكم قال لا لن أحلف ولن أدفع لا إما أن تحلف وإن كلت عن اليمين فادفع الحق نعم الباب الثاني يحلف الشاهي في موضعين في شهادة أهل الذمة في الوصية مسلم عند الموت في السفر لم يجد أحدا يوصيه إلا نصرانية فأوصى النصارى قالوا يا جماعة أنا أوصيت بثلث مالي لفلان وبكذا وكذا فهؤلاء تقبل شهادتهم للضرورة مع الحلف نعم. في شهادة الزوج على زوجته بالزنا يعني يحلف الذمي بما أنزل الله على موسى أو يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى أنه أوصاه بكذا في شهادة الزوج على زوجته في الزنا هذا الحلف في اللعانة الذي قلنا أربع شهادات بالله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين <تصفيق> الزمي يحلف ب... لا هم يخافون يعرفون في إله وكانوا تختلف الشرائع والكفر والشرك <تصفيق> الضابط الثالث من تكون عليه اليمين أولاً تكون تكون على المدعى عليه عند فقد عند فقد بينة المدعي. أيوة على المدعا عليه وليس على المدعي يجي واحد يقول لك أنا أنت واخذ مني مئة ألف أهلف أهلف إنك واخذ مني مئة لا أنت ليس عليك يمين اليمين عليه هو أنت عليك بينة وشود فقط. نعم. ثانياً تكون على المدعي إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية رجل قال فلان أخذ مني مئة ألف طيب هاد شاهدين. قال ما معي إلا شاهد واحد نعمل إيه؟ نقول له احلف يمينا يمينا لك عنده مئة ألف فتقوم اليمين الثاني في مقام الشاهد الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وهنا قال في الحقوق يعني الحقوق المالية في الحقوق المالية لكن في غير الحقوق المالية كالحدود ونحو ذلك لا نعم. ثالثا تكون عليهما فيما إذا اختلف في قدر ثمن المبية اشترى قالوا هاتلي ثلاج جاب الثلاجة بصفات معينة وجاء قالوا تفضل 1300 قالوا لا اتفقنا على 1400 قالوا لا 1300 قالوا لا 1400 فاختلف في قدر الثمن فحينئذ يحلف كل منهما ثم يترادان البيع نعم ثالثا باب القسمة وفيه ضابطان الضابط الاول القسمة نوعان اولا عن طراض واختيار وهي ما فيها ضار او رد, أو رد عوض لو جئت تقسم بالاثنين احيانا لا يجوز لك ان تقسم حتى يتراد الاثنان واحيانا يجوز ان تقسم ان تقسم بينهما حتى ان تقسم بينهما حتى لو حصل عدم تراد طب متى يكون عن تراد بد ان يكون عن تراد اذا كان في حالتين فيها رد او رد او دكان صغير كده دكان صغير لو بيع هذا الدكان بخمسين الف لو قسمناه دكانين الدكان هيساوي 10000 بس هيبقى في ضرر فاحد الطرفين بيقول لا احنا نعمله دكانين دكانين احسن ويربحوا ويعملوا والتاني قال لا ليهم فلا يجوز ان تقسم دكانين لان في ضرر إلا إذا طرد الطرفين أو رد عوض لما تقول مثلا الأرض اللي على الشارع الأرض اللي على الأسفلت الفدان بمئة ألف والأرض الخلف الفدان بتسعمين اللي يأخذ الفدان ده يعطي لل للثانية عشر تلاف في عوض لابد يكون في طراد في مثل هذا لكن فيه عن إكراه وإجبار مثله وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض اثنان اشترك في مئة نعجة مئة نعد اقسمهم من خمسين وده خمسين ما فيش أي ضرر لا ضرر فيها يبقى حين إذن لو واحد قال لا مش هنبيعي النعاج خلاه على بعضه يجبر على بيعه أو مش هاخد الخمسين متاعتي يجبر على أخذ الخمسين متاعتي أو مئة فدان مئة فدان بتقسموهم فقسمتوهم فعلا مئة فدان في نفس المستوى قسمتوهم خمسين فدان كل فدان له أرض له له مجرة وله ري وله صرف وله كل شيء يعني متعادلين تماما يبقى حين إذن يجبر على القسمة، نعم. لكن أحياناً يجبر على البيع. واحد له سيارة مشترك معه في السيارة. قال أنا عاوز نصف سيارتي. طب نبيع السيارة بخمسين ألف تأخذ خمسة وعشرين ولا قال لا. نقسمها نصين أنا عجلتين وهو عجلتين وأنا نص المطور وهو نص المطوب. ستفسد السيارة. يجبر على البيع في مثل هذا. نعم. الضابط الثاني إذا اقتسم بالقرعة لزمت إلا في حالتين الحالة الأولى ظهور عيب مجهول في نصيب أحدهما اقترى بالقرعة القرعة شرعية يا جماعة قرعة شرعية يا جماعة نريد أن قسمناها ثلاثة أقسام منت ثلاثة وهنبدأ نعمل رضيهم بالقرعة قالوا نعم اجي واحد طرف يختار بالقرعة كل واحد ظهر نصيبه يجب أن يرضى به إلا إذا ظهر عيب مجهول في نصيب أحدهم عيب كانوا لا يعرفونه كلهم كان مجهول لدى الجميع فحينئذ إما أن يرضع يرد القسمة نعم الحرب الثالي ظهور غبن فاحش في نصيب أحدهما قلنا الغبن الفاحش والغلب الفاحشة ظهور ان واحد خد قراطين على الأسفل القراط بمئة ألف والتاني خد قراطين القراط بألف بعيد عن الأسفل في غبن فاحش نعم رابعا باب الدعاوى والبينات وفيه ضابط واحد الدعاوى والبينات يعني جماعة بيتداعوا عينا عينا يعني سلعة في الحالة دي المصنف ذكر أربعة أحوال ألا تكون العين بيد أحدهما ولا ثم ظاهر يعني محمول محمول موجود و واحد يقول المحمول ده محمول لي يقول ده محمول ولا ده ولا ده معاه بينه ولا شهود ولا شهود في هذه الحاله يعملوا إيه؟ في هذه الحالة ده يحلف يمين انه محموله وهذا يحلف يمين ان الجوال ده جواله أو الهاتف ده هاتفه ويتقاسمها يبقى كل واحد يأخذ نصف المحمول المحمول ب200 جنيه كل واحد يأخذ 100 جنيه أو أن تكون بيديهما يعني ثوب هذا مسك الثوب نصف وهذا مسك الثوب ده يقول ثوبي وهذا ثوبي ثوبي ثوبي أيضا كل واحد يحلف ويتناصف عنه بس بشرط أنه هم يكون مسكنها مش واحد مسك الثوب واحد مسك الكم ماسك الكم فقط والثوب كله يعني واحد دابي الثوب والتاني شد كمه يقول لا ثوب ثوبي يبقى الظاهر الثوب في يدي من يلبسه نعم أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمين واحد معها واحد مع المحمول أو راكب السيارة أو كذا والتاني يقول سيارتي أو محمولي أو جوالي أو نحو ذلك فنقول لا هي معه بيمينه هي معه أنت تدعي أن السلعة دي سلعتك هات شهود أو بينا فإن عجز فالتي السلعة بيده يحلف ويأخذها أن تكون بيد ثالث فيحلف لكل واحد منهما يمينا وحينئذ يأخذها نعم, نعم. التسجيل الصوتي وصورة الفيديو لا يثبت بها شيء تسجيل الفيديو بيحدث في فبركة وكذلك التسجيل الصوتي أنا سمعت خطبة لمبارك الشباب عملينها ومنزلينها حد سمعها منكم سمعته لا يقول هذا الكلام أصلا لا يقول أجابوا من كلامه زبطوا هنا وهنا وهنا وحطوا الكلام أنا أعمل جاهدا على إقرار الفقر في مصر أنا سوف أثبت لكل مواطن أنه سيموت جوعا إيدي نفس كلامه بس بجيب الكلام وزبطوه مع بعض كذلك بنت شريفة عفيفة كريمة جابوها على المت وجابوها عارية جابوا رأسها على واحدة تانية الولد والراني صرته واضرفية خالص شفت عضلات بأي ابني بأي ده جاب, جاب راسه حطها على واحد عضلات فهذه الأشياء إخواني كلها تفسد أي شبهة تفسد مثل هذا نعم اقرأ اقرأ باب الدعاة والبينات وفيه ضابط واحد إذا تدايع عينا ولا بينة لأحدهما فلها أحوال أربعة أولا ألا تكون العين بيد أحدهما ولا ثم ظاهر فيتحالفان ويتناصفانها ثانيا أن تكون بيدهما فيت فيتحالفان ويتناصفانها أيضا ثالثا أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه رابعا أن تكون بيد ثالث فيحلف لكل واحد يمينا ويأخذها, ويأخذها الخابس والثلاثون كتاب الشهادات وفيه خمسة أبواب الباب الأول باب شروط من تقبل شهادته وفيه ضابط واحد شروط من تقبل شهادته ستة أولا البلوغ فلا تقبل من الصبي الصغير إلا على الصبيان كما سيأتينا نعم. العقل فلا تقبل من مجنون النطق فلا تبكى تقبل من أخرص إلا إذا لم يوجد غيره وأداها بالكتابة وسوف يأتينا إن شاء الله الإسلام في غير الوصية في السفر كما مر معنا في شهادة أهل الكتاب نعم الحفظ فإن كان مشهرا بالنسيان فلا تقبل شهادته العذالة فإن كان مشهرا بالفسقي فلا تقبل شهادته ثانيا باب موانع الشهادة وفيه ضابط واحد موانع الشهادة عشرة اولا الصغر الجنون الخرس إلا إذا أداها بخطه الكفر الفسق عدم الحفظ وكثرة النسيان العداوة التهمة التهمة إن التهم أن بينه بن إنسان عداوة يعني لا تقبل واحد يجي شهد على واحد يقول لا هذا كان بينه بن مشكلة وهو عوز يواجعني في المشكلة دي يبقى هذا لا تقبل شهادته العمل الثاني، العمل الثاني، آه وهو آه العداوة، التهمة، يعني يتهم هذا الرجل بأنه غير صادق، فإذا كان متهما بأنه غير صادق، فحينئذ لا تقبل شهادته. القرابة من الأصل أو الفرع أو الزواج أو الولاء بعضهم لبعض. القرابة يعني من الأصل لا لا يشهد الولد لأبيه ولا الأب لابنه ولا الزوج لزوجته ولا المولى لسيده. نعم أن يجر على نفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا لأنه لو شهد بأن هذا الأرض بأن هذه الأرض لفلان فوسف يرث منها أو نحو ذلك فلا تقبل شهادته. باب أقسام المشهود به وفيه ضابط واحد. اقسام المشهود به تسعه اولا احد الاخوة, احد الاخوة يقول ما رأيوكم لو جمعنا تبرعات الان من الحاضرين لتشتب الدور الثاني العدد كثير جدا وعند امل ان تسد الحاجة من القليل الذي سيتبرعون به و هدف آخر وهو هداء الاجر اليهم والثواب وهم يشعرون بحاجتهم لذلك اظن ان هذا فرصة عظيمة وليس فيها حرج ولا اكره انا اخشى ان يكون هذا في حرج ف لا لا لا نجمع لن لا نجمع شيء وإنما نضع الصندوق من أراد أن يضع في الصندوق باختياره فجزاه الله خيرا نعم والصندوق أظن عند الباب نعم أكمل أقسام المشهود به تسعة ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال وهو الزنا وما في معما كما مر معنا ما... عفوا فالمرأة لا تقبل شهادتها في الزنا لو, لو ثلاث رجال وامرأة فسئل كل رجل كالمرود في المكحلة قال كالمرود في الم... وسئلت المرأة فقالت نعم رأيتهما كالمرود في المكحلة تقبل ولا لا لماذا لأنها حينما رأته جريئة ونظرت كالمرود في المكحلة صارت فاسقة دامت فاسقة ردت شهادتها نعم وكذلك لا تقبل في القتل كما سيأتينا لأن أول ما تشوف الفاس لزد على راسه تصرخ وتضع يدها على وجهها وتجري، فكيف تشهد هذه بالقتل؟ نعم ثانيا ماذا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو المعروف بغنى يدعي الفقر ليأخذ من الزكاة لابد ثلاثة, ثلاثة رجال يشهدون أنه فقير يحتاج من الزكاة ويستحق الزكاة نعم ثالثا ما يقبل فيه ثلاثة, ثلاثة وهو شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية نعم لقول تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهاداء ومن فحش أربع نساء لا رجل وامرأتان رابعا ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود والنكاح والطلاق والرجع فلا يجوز شهادة المرأة في الزواج ولا في الطلاق ولا في الرجعة ولا القصاص ولا الحدود كالخمر نعم ما يقبل فيه رجل واحد وهو رؤية هلال رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة الهلال صام وأمر الناس بالصيام بشهادة صحابين واحد نعم. والطبيب في داء الآدمي الطبيب تقبل شهادته بأن هذا الداء حدث في وقت كذا ومكان كذا في وقت كذا ويمكن أن يسبب كذا نعم. والبيطار في داء الدب في داء الحيوانات الطبيب البيطري نعم سادساً ما يقبل رجل واحد وامين ما لا يوجد فيه إلا شاهد واحد فيقبل مع يمين المدعي في الحقوق المالية كما مر معنا سابعاً ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء كالرضاع ونحوه ثامناً ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم في عندك طبع كالرضاع وإحنا شلناها عشان تبقى المسألة مفتوحة كالرضاع والفتق والعفل والرتق إلى آخره نعم ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب مع يمينهم الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم كما مر معنا تاسعا ما يقبل فيه شهادة الصبيان وهي بعضهم على بعض إذا لم يكن رجلا لأن الولد الصغير كان يلعب مع الأولاد فضرب ولدا فقلع عينه ونحن قلنا بأن عمد الصبيان خطأ نبقى لا تقل عين الصبي وإنما تقبل الديه الديه خمسون ناق فقالوا له ابن قل عين فلان قال هات الشهود قالوا الأولاد كلهم يشهدوا قال الأولاد كلهم لم يبلغوا الحلم فشهادتهم مردودة لابد يكون بالغة بهذه الطريقة ستضيع الحدود والحقوق فحينئذ أباح الإسلام شهادة الصبيان بعضهم على بعض لكن لا تقبل شهادة الصبيان على الكبار رابعا باب الشهادة على الشهادة وفيه ضابط واحد شروط الشهادة على الشهادة أربعة قصة الشهادة على الشهادة دي من أفضل الأشياء التي تميز بها القضاء الإسلامي عن كل نظم القضاء في الدنيا وهي أن الرجل له حق ويستشهد بشاهدين شاهد يستطيع أن يصل إلى المحكمة والشاهد الآخر مشلول أو مريض أو مسافر في مكان آخر لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء ماذا نصنا؟ هل تضيع الحقوق؟ لا الإسلام انظر اخترى شيئا عجيب قال يأتي اثنين عدول من قبل القاضي أو يرضاهم القاضي ويذهبون إلى هذا المشلول أو في البلد الأخرى ويشهد أمامهما أنه شهد على كذا فيشهدان على شهادة الأصل الاثنين دول الفرع يشهدان على شهادة الأصل ويأتيان أمام القاضي ويشهدان أنهما سمع الشهد يقول كذا وكذا نعم شروط الشهادة على الشهادة أربعة أولا أن تكون في حقوق الآدميين فلا تصح في الحدود نعم تعذر شهود الأصلي لمرض أو سفر ثبوت عدالة شهود الأصل والفرع العدالة أصل في الأصل والفرع فلابد من توفرها نعم. دوام العدالة فيهما إلى صدور حكم فإن فسق أحدهما قبل صدور الحكم بطلت الشهادة نعم. باب اليمين في الدعاوى وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الأول البينة على المدعي واليمين على من أنكر حقوق العباد البينة على المداولة من من أنكر هذا خاص بحقوق العباد أما حقوق الله عز وجل فلا تدخل في هذا من ادعى الإنسان بأنه زينة فلا يمين لا يحلف بأنه لم يزني وإنما ليس فيه إلا الشهادة ثبتت بالشهادة وإلا لا يمين خلاص سقط الحكم أما حقوق العباد من الأراضي والبيوت والأموال والسيارات ونحو ذلك فهذه في هذه القاعدة أنت تدعى الإنسان تقول أنا أعطيته مئة ألف وأأحلف لا لا يقبل منك لا بد من الشهادة أو البيان فإن لم تستطع حلفه هو وسقط الحق نعم الضابط الثاني إذا حلف على فعل نفسه حلف البت حلف على البت وإذا حلف على وإذا وعلى فعل غيره حلف على نفي العلم هذه المسألة تمنى من إخوان الخطباء يبينوها في الخطب لأن الناس كثيرة يقعون فيها يقولون ابنك سرق ابنك أخذ دراجة فلان، احلف، فيحلف بالله أن ابنه لم يأخذها، هذا لا يجوز. لو قلنا لك أنت الذي سرقت، احلف بالله أنك لم تسرق. لكن ابنك سرق أو زوجتك سرقت أو أبوك سرق، تحلف بالله على نفي العلم، لا على البت. تقول والله العظيم لا أعلم ابني أخذ دراجتك. ولذلك يقول إذا حلف على فعل نفسي حلف على البت وعلى فعل غير حلف على نفي العلم. لا تعلم لأنه ممكن يكون أخذها وأنت لا تعلم نعم الضابط الثالث للقاضي تغليظ اليمين بالقول أو بالزمان أو بالمكان إذا رأى ذلك إذا رأى ذلك إذا رأى القاضي أن الشاهد يمكن أن يكذب وتضيع الحقوق يمكن أن يغلظ بالقول فيقول له مثلا قل أقسم بالله العظيم الذي يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم نظراتك قلبي ويستطيع أن يخرصني الآن أو أن ويستطيع أن يخرصني الآن أو أن ينتقم مني لأقول أن الحق ثم يتكل أو بالزمان نقول له انتظر فإننا فإن الشهر الحرام سيبدأ بعد ثلاثة أيام نحلفك في الشهر الحرام أو نحلفك يوم الجمعة تغلط بالمكان أو الزمان أو بالمكان بعد العصر أو عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكاء شيخنا حفظ الله الشيخ أبو بكر الحنبلي كنا في جلسة حكم قتل وحكم فيها 450 ألف تقريبا المهم في جاء الشهود فحدث له موقف طريف مع شاهد هو يحكيه لنا بسم الله الحمد لله الصلاة والصلاة والرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد دخل الشاهد أخوان من الشهود كان شغله بيدخل شاهد شاهد وشيخنا موجود وعبد الفقير ومال كمان اثنين تقريبا يعني المهم فبسأل الشاهد بقى طبعا في اليمين ان هو يقول الحق يعني بتقول حضرتك بتصلي ال طبعا بتقول كم ركعه قال ثلاث ركعات طبعا ردة الشهاده انتهى الامر ايوه اذا الله خيرن شاف الولد كده يعني شكله مش مظبوط قال له بتصلي وقال له يا شيخنا لا يا مولان هتقول حقه هقول الحقه شوف انا مليش دعوة لابدول ولابدول قال له طيب انت بتصلي قال له اه بصلي العصر كم ركعة قال له تلت ركعات قال له طيب ماشا عرف انه ترد شهادته نعم السادس والثلاثون كتاب الإقرار وفيه اربعة ضوابط الضابط الاول شروط صحة الإقرار ستة أولا أن يكون مكلفا إلا الصبي فيما أذن له من التجارة ونحوها الإقرار يعني يقر على نفسه بحق للآخرين يقول أقر أن لك عندي مئة ألف أقر أنك أن أنا أخذت أرضك أقر أنك عندي خمس فددين أقر أن لك نصف هذه السيارة هذا اسمه إقرار لو أقر المكلف ثبت إقراره لكن لو أقر الصبي فلا إقرار له إلا ما أذن له من التجارة ونحوها الشيء البسيط يقرب أن اشترى كله سكر اشترى شاي اشترى زيت أشياء تفهم لكن الصبي يقرب أن اشترى عشرة ألف الدن لا لا تقبل نعم ثانيا أن يكون مختارا أي في إقراره لا يكون مكرها نعم ثالثا التصريح الجازم مع القصد والنية أن يصرح أن يصرح بالإقرار ويقصد الإقرار لا يكون هازلا ولا مستهزئا نعم. رابعا أن لا يكون محجورا عليه يعني واحد يقوله أنا لي عندك عشر ثلاث يقوله يا ده أنت لك عندي عشر مليون يقول شهادوا يا جماعة شهادين شهادين قال عشر موش تكي يروا قدام القاضي انت مش قلت عشر مليون هتقدر شهادين يا رجاله. هذا كان يمزح لا يقصد نعم. أن, يكون أن لا يكون محجورا عليه يعني هذا المقر لا يكون محجور لو, لو أقر في حال الحجر لا يقبل إقراره لأنه ممكن تكون حيلة حجر عليه ويأخذ ماله يقول نجيب واحد ويقوله تعالى أنا أخذت منك مئة ألف وانت أخذ نصهم خمسين والآخر نقسمهم سوى نعم ألا يكون المقر متهما في إقراره لا يكون متهما في إقراره لأنه في الإقرار قد يكون يريد شيئا بهذا الإقرار يكون أراد يعني شيئا أن يصل إليه أو أن أراد أن يحرم إنسانا من شيء معين فإن ثبتت هذه التهمة رد الإقرار. نعم. سادسا ألا يكذب ألا يكذب المقر له المقر في إقراره. يقول أنا أقر له فلان بأنه لي عندي له عندي عشر تلاف يا جماعة. يقوله طيب استنى يروح يقوله هل فعلا فلان خدم منك عشر تلاف يقول لا لم لم أعطيه شيء. سقط الإقرار نعم. الضابط الثاني لا يقبل إقرار أحد على غيره يقول أنا طلعت فعلا فعلا أنا قتلته بس أنا كان معي فلان ابن فلان ابن عم الحج فلان وطلعنا سوا وكل واحد معاه مع سكينه واخذناه في مكان فلان ودبحناه أهنا الاثنين دبحناه أنا قطعت رجبته وقطع معايا ودبحناه الاثنين هذا إقرار على نفسه لكن هل يأخذ الآخر بهذا الإقرار لا يمكن يكون عاوز يورطه معاه فلا يقبل إقراره على غيره الثاني لابد من شهود وإذا كان منكرا لابد من شهود نعم الضابط الثالث لا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله لو أقر فعلا أمام الناس إن عليه مئة رجع قال لا يقبل يقول له لا لا يقبل رجوعك بل أنت أقريت إلا في حد من حدود الله كان زنا والعذاب الله أو نحو ذلك فإنه في هذه الحالة لو رجع يقبل رجوعه النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم لما جرى هل تركتموه يعني يقررها على هذا هل, هل تركتموه نعم الضابط الرابع من أقر بالشهادتين ولو قبيل موته حكم بإسلامه نسأل الله أن يختم لنا بهما آمين يا رب العالمين من أقر بالشهادتين ولو قبيل موته حكم بإسلامه هكذا ختم المصنف غفر الله له طامعا في أن يرزقه الله عز وجل ذلك وجميع السامعين والدارسين يا رب العالمين وهذا أيها الأحباب الكرام يدل على نعم كتاب كتاب الفرات سيشرح سيشرح الشيخ خايمان إن شاء الله اليوم بإذن الله بعد العصر لكن أقول يا إخواني بما أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة عظيمة أننا ختمنا كتابا كاملا في يومين والله تبارك وتعالى قال وإذ ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم فمن شكر في العلم زاده الله علما ومن شكر في التقوى زاده الله تقوا ولذلك فإننا الآن سنسجد سجدة شكر لله تعالى الله اکبر الله أكبر، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الآن أيها الأحباب أنا سأقوم لكم قراءة الأسئلة، و... لا. لا, لا لا أكتب الأسئلة عشان لو الكلمة مش واضحة أوضحها. الأمر الآخر الاستبيان إن شاء الله يتوزع عليكم مليك. وبإذن الله السال عاشرة تماما سيأتي فضلة شيخ أبوك الحنبلي لندلس بين يديه لنأخذ دورة التوحيد وهنيئا لكم هذه الدورات الطيبة المباركة نحن نتعلم الوقت بتاع الوقت النهاردة كله لجلي الشيخ أبوك لأن الشيخ أبوكي معنا لأي من معنا على طول كل دورة جاية لعقلة طويلة طويلة موضوع مهم جدا الشيخ أيمن موجود ماشي نقترح على فضل الشيخ بيقترح ان حضرتك تاخد من الساعة عشر الحاد المغرب عشان؟ لان فضل الشيخ عنده محضرة المغرب ماشي في مكان في الرياض وعنده محضرة العشاء في في, في الحمرة وشيخنا برضه يمشي فاق يمشي فاق فا... فا بالراحة برضه يا شيخنا لو تكنت فا... يمشي فاق بالراحة ونبقي الجوز ينز... ينز... نكمل لا لا لا ان شاء الله يخلص اذن الله فضل الشيخ ايمن هيمسكهم من المغرب الى العشاء ان شاء الله و تعالى في المواريث يا اجلسوا لكي تسنوا الاسئله اي شرحه زي نحن يا اخواني نحن يا اخواننا عملنا الامتحانات وفاضل الشيخ هيحط الاسئله اسئله التوحيد ايضا عشان تاخد دوره في التوحيد وتنتهي اجازه والامتحانات لو حد ثبت ان عنده امتحان في وقت الامتحان بيقدم عذر مقبول وهو في كليه كذا وكذا ويمكن إن شاء الله نحن نعمله دور تاني <تصفيق> أحد الإخوة يقترح بأنكم سمعتم الكتاب كاملا كتاب بداية متفقه من أوله إلى آخره فأنا أقول أجزتكم جميعا بهذا الكتاب كتاب بداية متفق من أوله إلى آخره وكل من سمعني مباشرة في هذا المسجد أو عبر الإنترنت مباشر لا تسجيلا من سامعه مباشر صحت اجازتي له وله ان يجيز بهذا الكتاب قراءة و سماعا قولوا قبلنا اجازتك بارك الله فيكم بعد <تصفيق> انت عارف شفت النقاش بصيت انا عمال كتير يا شيخ كرسي على كرسي طب شيخنا بالله لو كرسي عشان تشوفه طب ممكن يقطع حد يجيب كرسي اللي ينفع شباب مش هنملها الأسئلة عمل الأسئلة. الأسئلة الأسئلة الأسئلة يا شباب لا يا شباب سبع سبع الأسئلة يا شباب ما كلوا يجي ما كلوا يجي السلام خلاص من الزاد مش هتكون موجوده لا على النت ولا في أي مكان الاسئله موجوده قدامنا دلوقتي اللي هيكتب هو اللي هياخدها خلصنا السؤال 14 السؤال الخامس عشر ما هو السلم لقد انتهينا من السؤال الرابع عشر انتهينا من السؤال الرابع عشر وسنبدأ بالسؤال اتفضلوا انا بدي اقدم المحاضره السؤال رقم 10 بس يا شباب بس السؤال الخامس عشر ما هو السلم وما هي شروطه مع ذكر صوره الله ما هو السلم وما هي شروطه مع ذكر صوره الله بقول لك اسمع بقى اسمع بقى بس اللي ما في لما ماشي عشان ماشي ماشي بس السؤال ال16 اذكر المبطلات الاتيه اذكر المبطلات الاتيه اولا مبطلات الاعتكاف اولا مبطلات الاعتكاف ثانيا مبطلات الوصيه ثانيا مبطلات الوصيه ثالثا مبطلات الوكاله مبطلات الوكاله رابعا مبطلات الشركة، مبطلات الشركة، خامسا مبطلات الإيجار. مبطلات الإيجار. السؤال السابع عشر كيف يقسم الربح والخسارة في الشركات؟ كيف يقسم الربح والخسارة في الشركات؟ السؤال الثامن عشر. متى يضمن, متى يضمن العامل متى يضمن العامل متى يضمن العامل متى يضمن العامل ما تلف من مال الشركة متى يضمن العامل ما تلف من مال الشركة ما تلف من مال الشركة السؤال التاسع عشر اذكر اتلافات الأجير اذكر اتلافات الأجير متى يضمن ومتى لا يضمن اذكر اتلافات الأجير متى يضمن ومتى لا يضمن السؤال العشرون اذكر السؤال العشرون اذكر ضوابط كتابي الغصب والوقف ضوابط كتابي الغصب والوقف السؤال الواحد والعشرون الغصب والوقف السؤال الواحد والعشرون متى يجوز نظر الرجل للحرة البالغة متى يجوز نظر الرجل للحرة البالغة السؤال الثاني والعشرون من هن المحرمات في النكاح مع الدليل من هن المحرمات في النكاح مع الدليل السؤال الثالث والعشرون ما هي الشروط ما هي الشروط التي تبطل عقد النكاح ما هي الشروط التي تبطل عقد النكاح السؤال الرابع والعشرون اذكر الاحكام الشرعية المترتبة على ما يأتي السؤال الرابع والعشرون اذكر الأحكام الشرعية المترتبة على ما يأتي. أولاً عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول. ثانيا عقد على امرأة ثم ماتت هي قبل الدخول عقد على امرأة ثم ماتت هي قبل الدخول عبد الله قد طب عشان وانا بص, عب. بص, بص عبد الله اسئلة لما عشان يعني مش مخلص أسلم ماشي من... بسين... مانشأ غلبة بقول غلبة أولا الناس كلها عدد خلص بأسرع بطمن على الأكل يعني أنا مش بعمل حاجة بطمن لكم على الأكل بس عشان تفطار أنا عارف أنت جوعتوا كتير نعم <تصفيق> <تصفيق> هو جائم هو العربية أسرع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قلنا السؤال الرابع العشرون اذكر الأحكام الشرعية المترتبة على ما يأتي أولا عقد على امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ثانيا عقد على امرأة ثم ماتت هي قبل الدخول ثالثا تزوجت رجلا ثم وجبته عنينا تزوجت رجلا ثم وجدته عنينا رابعا تزوج امرأة ثم وجدها مجنونه. تزوج امرأة ثم وجدها مجنونه. السؤال الخامس والعشرون ما هي الأشياء؟ ما هي الأشياء؟ التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول ما هي الاشياء التي تقرر تقرر المهر كاملا قبل الدخول السؤال ال25 ما هي الاشياء التي تقرر المهر كاملا قبل الدخول السؤال ال26 ما هو طلاق البدعة المحرم السابس والعشرون ما هو طلاق البدعة المحرم السؤال السابع والعشرون المعتدات ستة أقسام اذكرهن أو اذكرهم شمالي هذا أنا أستلم شهادة المعتدات ستة أقسام اذكرهم المعتدات ستة أقسام اذكرهم السؤال الثامن والعشرون اذكر ضوابط كتابي الجنايات والديات ضوابط كتابي الجنايات والديات السؤال التاشا والعشرون متى يجب قطع يد السارق متى يجب قطع يد السارق السؤال الثلاثون ما هو المحرم ما هو المحرم من الحيوانات والطيور ما هو المحرم من الحيوانات والطيور مقصود بالمحرم في الأكل السؤال ال30 ده نخليه بدل ما هو المحرم من الحيوانات, ما هي الحيوانات والطيور ما التي حرم أكلها ما هي الحيوانات والطيور التي حرم اكلها يبقى السؤال الثلاثون ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها احنا احنا سؤال ما هو المحرم من الحيوانات والطيور استبدلناه بسؤال ما هي الحيوانات والطيور التي حرم أكلها وضحت السؤال الواحد والثلاثون ما هي شروط الذبح الصحيح ما هي شروط الذبح الصحيح. السؤال الثاني والثلاثون ما هي شروط وجوب كفارة اليمين؟ ما هي شروط وجوب كفارة اليمين؟ الأسئلة واضحة ولا في حاجة عايز توضح؟ السؤال ثالث و ثلاثون، مطريق إلى اثبات الحكم في القضاء بين الناس، مطريق إلى اثبات الحكم في القضاء بين الناس. السؤال ثالث و مرة أخرى ما الطريق إلى إثبات الحكم في القضاء بين الناس السؤال ال الثلاثون موانع قبول شهادة الشهاد الشاهد عشرة فما هي موانع قبول شهادة الشاهد عشرة فما هي موانع قبول شهادة الشاهد عشرة فما هي السؤال الخامس والثلاثون اقسام المشهود به تسعة اقسام المشهود به تسعة القرها مع الدليل اقسام المشهود به تسعة اذكرها مع الدليل السؤال السادس والثلاثون ما الدليل على قول المصنف ما الدليل على قول المصنف البينة على المدعي واليمين على من أنكر حقوق العباد ما الدليل على قول المصنف البينة على المدعي واليمين على من أنكر حقوق العباد حديث بس تنفوش حقوق العباد واليمين على من أنكر حقوق العباد السؤال السابع والثلاثون ما هي شروط صحة الإقرار ما هي شروط صحة الإقرار؟ السؤال سبعة وثلاثون ما هي شروط صحة الإقرار؟ <تصفيق> إنتوا مستعجلين مش عنا هاد زعلك وفطار برضو مش إنت مش عايز تأكل غداك <تصفيق> عشرة فما هي عشرة فما هي مش عشرة ثمانيه السؤال الثامن 38 ما حكم المعاملات الآتية من اتصل على الله مش انا مش مخلص مش مخلص مش مخلص, مش, مخلص, مش, مخلص مش, مش مش مخلص لنصف لنصف حلقة حلقة مش, مش هينفع في نعم له عشان اللي اللي عشان اولا قل ما حكم المعاملات الآتية اولا اتفق الشريكان اتفق الشريكان على ان يأخذ العامل على ان يأخذ العامل ثلاثة ارباع الربح اتفق الشريكان على ان يأخذ العامل ثلاثة ارباع الربح ويأخذ صاحب المال ربع الربح، ويأخذ ويأخذ صاحب المال ربع الربح، ويأخذ صاحب المال صاحب رأس المال ربع الربح. اتفق الشريكان على أن يأخذ العامل ثلاثة أرباع الربح. ويأخذ صاحب رأس المال ربع الربح ثانيا مسابقة في حفظ القرآن الكريم السؤال يقول مسابقة في حفظ القرآن الكريم يعني أعلن عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم وللعشر الأوائل جوائز قيمة لم تحدد قيمة الجوائز مسابقة في حفظ القرآن الكريم وللعشر الأوائل وللعشر الأوائل جوائز قيمة ثالثا ول العشر جوائز الجوائز قيمه لا وسال خلص بس أنا اللي الجوائز ما تحددتش ثالثا اتفق الشريكان في شركة المضاربة فضل. اتفق الشريكان في شركة المضاربة أن الخسارة أن الخسارة أيوة أنا بخلص لسه هناك <تصفيق> ما شخص ما شخص. <تصفيق> <إسمحني>. اتفق الشريكان <تصفيق> في شركة المضاربة أن الخسارة مناصفة بين العامل وصاحب رأس المال <تصفيق> اتفق الشريكان في شركة المضاربة ان الخسارة مناصفة بين العامل وصاحب رأس الماد بای شؤالین مهمین اطوال مش هنقولهم ان لما نيج نوزع الفطار مش هنقولهم ان لما نوزع الفطار عشان النظام عشان النظام بای شنال على الشغل الناس مكتوبه هيقولوا انا انا بهدل كده في التوزيع يا عم بتزعش احنا في التوزيع مش هينفع لا يا عم لان انت فكرك انت فكرك لما انت تتكلم لا, تتصفح. مش تتصفح. تتصفح. مش لا مش بازة بازة بازة. لا والله رجاله هي انا بازة مش هتبهدل بقى معلش سلام الواحد يقعد ينقل مش قصه من؟ والله يعني ما تعرفوش الاسئله دي ليه؟ السؤال 39 مش مع الناس قاعده كله يجي السؤال التاسع والثلاثون إشرح الضوابط الفقهية الآتية. لا يشوف مربوّنا بريت لك لا يشوف هنا السؤال التاسع والثلاثون اشرح الضوابط الفقهية الآتية أولاً. الوقف لا يغير، الوقف لا يغير إلا أنت عذر ففي مثله، الوقف لا يغير إلا أنت عذر ففي مثله، إلا أنت عذر ففي مثله، ففي مثله، ثانياً. من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آبق أو تخليص متاع من عمل لغيره بغير إذنه لم يستحق عوضا إلا في رد آبق إلا في رد آبق ألف مد باء قاف إلا في رد آبق أو تخليص متاع ثالثا نرجو من يجلسوا بعد يجلسوا بعد يجلسوا بعد, بعد نرجو منكم أن تجلسوا. ثالثاً لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة إلا بأحد شرطين لا يجوز للوالد أن يخص بعض الأولاد بالهبة إلا بأحد شرطين أولا لحاجة شديدة كعجز ومرض لحاجة شديدة كعجز ومرض ثانيا بإذن بقية الأولاد ثانيا بإذن بقية الأولاد بإذن بقية الأولاد السؤال الأخير اذكر السؤال الأربعون والأخير أذكر مقادير الزكاة أذكر مقادير الزكاة في كل من الآتي مع التدليل لما تذكر اي مع ذكر الدليل اذكر مقادير الزكاة في كل من الآتي مع ذكر الدليل اولا الخارج من الارض الخارج من الارض ثانيا الركاز ثالثا صدقة الفطر رابعا اذكر مقادير الزكاة في كل من آتي مع الدليل أولا الخارج من الأرض ثانيا الركاز ثالثا صدقة الفطر هذا رقم ألف في السؤال الأربعون نمر به ما فيش أربعة. ما تلتة بس 3 بس 3 بس نمره نمر ب كم تستحق المرأة من الصداق كم تستحق المراه من الصداق قبل الدخول في الحالات الاتيه كم تستحق المرأة من الصداق قبل الدخول في الحالات الاتيه الحالة الأولى الخلع الحاله الاولى الخلع ثانيا فسخها لعيبه ثانيا فسخها لعيبه الحالة الأولى الخلع ثانيا فسخها لعيبه لعيبه هو فسخ المراه لعيب الرجل ثالثا موت الزوج ثالثا موت الزوجي رابعا الطلاق نرجو من الإقوة أنهم بس عشان يأخذوا الاستبيان عشان هنسجل هنأخذ أرقام تليفوناتكم عشان لو في أي دورة نتصل بيكم عشان تحضروه في دورة النهاردة أسئلة المواريس الشيخ أيمن بعد ما يشرح المواريس النهاردة هيدي الأسئلة وهتنتحن الاثنين مع بعض يعني المواريث هتبقى مع الفقه يعني الفقه لسه ناقص كتاب الفرائض فاللي هيمشي ممكن يحرم من شرح كتاب الفرائض والاسئله كمان عايزينكم بس تستنوا على انا هنوزع عليكم الاستبيان بعد اذنكم يعني مين دي ياخد ايانا الاسئله ديت الاسئله دي. سؤال دولت ان شاء الله هيجي منهم عشر اسئله في امتحان بالنص <تصر وموضوع> يعني اثنين الله يوزعه متوزعه وزع عشان تلمون تاني يعني تامه الاربعين سؤال وتحل وزع وزع ما حد وزع لسه لسه سيرة الفرائض الشخيمان لسه يعطيها سنة سنة, سنة سنة سنة سنة مش أي مش كل واحد يأخذ واحد وقف هنا ما توزع ما حملت في غرفة ما تجلس لحد يوزع وزع انت ال40 سؤال دولت هيجي منهم عشرة في الامتحان بالنص يعني تاخد تحل عشان هيقعد مكانك كل واحد يقعد مكانه ويقل ورق يعني ادحني في الفصول يا عبد في فزوج.